موسوعه ا ل ن ا ل ل م ي للعلوم ا ل ع ا ل م ي ن you、uh -huh. Button、uh...